وما أثا الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل فما أوجفت عليه من خيل ولذلكه ولكن الله يسلط رسوله يسلط رسوله على ما يشاء والله على كل شيء قدير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 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أفرجوا من ديارهم وأموالهم اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ولضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تذوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون